الله اكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 قل من ينجكم من ما في البر والبحر تدعونه تضرعون وخفية لأن جاء من هذه لأن جاء من هذه لنكون الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن ثم أنتم تشركون قُل لّكُم إِن تَنْتَهُوا فَمَا لِي مِنكُم مِّن ذَنبٍ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ أَجُرُّكُمْ عَلَيْهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَوْ مُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ نَسْتَعِينُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله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 آمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينبعون ورسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وبا على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نفس بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنَّ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 يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعون حيران له اصحاب يدعون الى الهدى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 قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الله أكبر الله